Allah melalui Nabi-Nabi yang diutus kepada kita dan mereka yang diutus kepada mereka, dan Musa dan Isa dan Nabi-Nabi yang يُرْقَى بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَن يَتَغَيَّرْ عَنِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْقَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أن الرسول حق وَجَاهَهُمُ الْبَيْنَةُ والله لا يهدي القوم الظالمين أُولَاءَكَ جزاؤهم أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ الله وَالْمَلَائِكَةِ وَالْحَيَاءِ في جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُقَطَّفُ أَنَّهُمُ الْعَذَابُ وَلَهُمْ قَوْمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وما سوهم كفار فلن يقبل من أحدهم الارض <سؤال> بذهب وله ثدا به لهم عذاب اليم ولا لهم من ناصر